جاء رجل قبل 18 سنة يسأل الشيخ الطنطاوي عليه رحمة الله فالشيخ كان يتكلم عن اليوم الآخر ويتكلم عن الايمان بالله واليوم الآخر والجنة والنار فقام رجل قال يا شيخ اسالك سؤال فقال الشيخ اسال يا ابني فقال يا شيخ أنا أنا والله بس ما تزعل مني قال الشيخ والله ما زعل منك اسال قال الشيخ اكيد أكيد قال والله ما زعل منك اسال قال يا شيخ أنا أصلي وأصوم وأزكي وأحب رب العالمين وأقرأ القرآن لكن يا شيخ يعني سامحني بسأل السؤال هذا لكن إذا جيت تفكر في كلامك وكلام الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يكون جالس في الجنة وعلى الارائك وتجري من تحتها الأنهار ثم ينظر في ثمرة يتمناها وجنى الجنتين دان تجي عنده ويقطفها والابواب مفتحه والملائكة تجي يقول يا شيخ والله هذا الكلام عجز يدخل في عقلي ما, ما دخل في مخي فقال له الشيخ طيب يا أبني أنا بقول لك مثال الآن تخيل معي اثنين أولاد توائم في رحم الأم ظلام ولا, ولا نور يا جماعه ظلام ها يقود الله عز وجل يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات في ظلمات ثلاث سبحانه في, في ظلمات ثلاث ذلكم الله تكفى حليبي المرة واحدة في حياتك فكر في تاريخك ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون فيسأل الشيخ يقول لا أنت كنت تخيل اثنين هذولي كانوا في رحم أمهم وعندهم ظلام كيف الجو عندهم نظيف ولا كل سوائل يقول تخيل لو أن أحد قال الاثنين هذول الولدين جاء عندهم وقال اسمعوا أنتم الآن عايشين في هالرحم المظلم وعندكم هالسوائل وقاعدين متزاحمين في هالرحم وكل واحد مزاحم الثاني وإذا طاحت أمكم طحتوا معها وقال أنتم تطلعون من الرحم هذا بتشوفون حياة عمركم ما شفتوها في حياتكم تشوفون عالم عندها قصور وشوارع وسماء وشمس وقمر وانطار واشجار وثمار ومطاعم و... يقول ها ظنك يصدقونه يقولون مستحيل ما في احسن من حياتنا هذه احنا عندنا الحمد لله جو دافي والاكل جاينا مع الحبل السري ها وموفر لنا كل شيء عندهم الان هم عايشين احسن عيشه صح ولا لا قال لو خرج واحد منهم قبل الثاني بساعه اول ما طلع شاف والله الانوار وشاف الغره غرفه المستشفى والاب والام وجوا شالوه ونظفوهم ومسحوه وعطوه الحليب وتشوف الناس فرحانه فيه وهذا من يد لهذا اليد هذا يقول الان هذا اللي برا يتاسف على حياته اللي كانت جوا واللي جوا يصيح يقول مسكين طلع من هالدنيا وما ها طلع من هالنعيم اللي فيه ولا وهالجو الزين واللي برا يقول يا ليت قومي يعلمون قال يا ابني هذو اللي كانوا اكبر شيء عندهم الرحم اعلى شيء فوق الرحم ما يحسون في شيء فوقها واوسع شيء عليهم يعيسر الرحم يوم اطلعوا للدنيا شافوا ان فيه فوق غشاء الرحم حياه اخرى واحنا فوقنا السماء وما ندري وش فوق السماء لكن اذا وعينا هذا القران بقلوبنا سنعرف ايش فوق السماء جوال تذكر زادك المدخر ولمزيد من التواصل يمكنك زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني